تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب أعلام السنة المنشورة. وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الثامن والثلاثين بعد المئة وهو. ما دليل الإيمان بالقدر جمله ما دليل الإيمان بالقدر جملة وهذا السؤال وأسئلة كثيرة بعده حتى السؤال ربما الرابع والخمسين بعد المئة الرابع والخمسين بعد المئة هذه الأسئلة كلها متعلقة بمسألة القدر متعلقة بمسألة القدر والحقيقة أن هذه المسألة كما يقولون نحن قتلناها بحثا وشرحا خلال الفترة السابقة ولا سيما في كتاب يعني شرح العقيدة الطحاوية وآخر ذلك الدرس السابق أسبوع الماضي كان آخر الكلام في مسألة القدر وتفصيل الكلام في ذلك وأما في كتابنا هذا فهو كتاب مختصر في العقيدة بطريقة مميزة كما سبق الكلام عن ذلك ولذا أنا أرأ أننا نتعرض لهذه الأسئلة والأجوبة ان شاء الله تعالى بعدم تفصيل لكل سؤال وجواب طويل كما كنا نفعل في الأسئلة السابقة لسببين لسببين السبب الأول كما ذكرنا وهو أننا قد يعني قتلنا مسألة يعني شرح مسألة القدر وما تعلق بها من فروع طوال الفترة السابقة فمن التفاصيل التي أكثر مما سياتي في كلام المصنف هنا فنحيل على ما سبق من الشرح في العقيدة الطحويه، وأما السبب الثاني فهو أن الإمام رحمه الله تعالى حفظ حكمي في الحقيقة في هذه المسألة يكاد يكون ما ترك شيئا إلا وتكلم عنه في الأجوبة برغم أن الكتاب مختصر لكن في الحقيقة من أفضل ما يؤخذ في مسألة القدر بإجمال غير مخل وتفصيل غير ممل هذه الأسئلة والأجوبة في هذا الكتاب للشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى ما ترك في الحقيقة شيئا من مسائل القدر إلا وتكلم عليه من خلال الأجوبة على الأسئلة التي ذكرها هنا ولذلك تقول أنت مثلا عندما أتكلم في السؤال الأول ما دليل الإمام بالقدر جملة على عادتنا في أكثر الأسئلة نجمل يعني كلام المصنف في الأول ثم نشرح بعد ذلك حوله بعض ما نحتاج إليه لم يذكره المؤلف أو نحو ذلك أما هنا ففي الحقيقة كلما تتخطى سؤالا وتدخل في الذي بعده تجد مسألة جديدة ثم مسألة أخرى ثم مسألة أخرى وهكذا حتى تجد أن مسألة القدر القدر قد يعني استوفاها رحمه الله تعالى يعني على أحسن ما يكون في هذه الأسئلة وهذه الأجوبة عليها. فأما السؤال الأول قال ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ قال قال في الجواب قال تعالى. وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا هذه الآيات كلها ستلاحظ فيها وانتبه إلى وجه الدلالة من الآيات وهو أنه ما من شيء إلا مقدر ما من شيء إلا بفعل الله عز وجل أي أنه قدره الله عز وجل ما من شيء إلا بإذن الله عز وجل أي يعني قدره الله عز وجل فانتبه لوجه الدلالة من كل آية من الآيات قال قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا يعني ما من شيء يكون إلا بتقدير من الله عز وجل قال وقال تعالى وكان امر الله مفعولا اي كل ذلك بفعل الله وتقديره وقال تعالى ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال تعالى ما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله اي بما اذن الله به من اقدار قال وقال تعالى الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون اين وجه الدلاله في هذه الايه جزاك الله خير هو قول الله عز وجل قالوا انا لله قالوا انا لله فاذا اصابتهم المصائب مؤمنون يؤمنون بالقدر ولذلك يسترجعون انا لله ان كل شيء ملك لله عز وجل وبتقدير الله يكون فنحن ملك لله والامور كلها بيد الله فهذا هو معنى القدر كذلك أن كل شيء مقدر والله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء وهو الذي يقدر كل شيء سبحانه وتعالى في هذا العالم وغير ذلك من الآيات قال وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره أي أن من اركان الإيمان الإيمان بالقدر أي ليثبت لك الإيمان لا بد أن تؤمن بالقدر فهذا دليل على القدر دليل على الايمان بالقدر اي نعم وقال صلى الله عليه وسلم واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك اين وجه الدلاله من الحديث ها ما أصابك قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني الذي أصابك هذا بتقدير الله ما من شيء إلا قدره الله سبحانه وتعالى والذي لم يصبك وهو ما أخطأك فهو كذلك تقدير الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فاين وجه الدلاله هنا هذا سلوك المؤمن عندما يكون مؤمنا بالقدر لكن يعني ما, ما يشهد لمساله القدر اولا في الحديث ما اصاب ثم في الحديث كذلك فقل أو قل قدر الله وما شاء فعل فالحديث فيه أكثر من وده للاستدلال على الإيمان بالقدر وإن أصابك شيء هذا دليل على أن ما يصيبك إنما هو من قدر الله عز وجل قال وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس يعني ما من شيء إلا قدره الله حتى حالك في النشاط وفي الكسل وكل ما يكون كان بقدر الله عز وجل ولذلك هذا أو هذه الأدلة كلها تشهد للإيمان بالقدر وكما ذكرنا في شرح الطحوية وفصلنا كثيرا أن مسألة القدر هذه المسألة لم يكن كلام الصحابة فيها مثل ما كان بعد ذلك من علماء السلف رضوان الله عليهم وذلك لأن لأمرين الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وذلك لما خرج يوما فوجدهم أو فسمعهم يتنازعون في مسائل القدر فقال أولي هذا خلقتم ام بهذا أمرتم ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وذلك لأن القدر سر الله عز وجل في خلقه وذلك لأن القدر يتدخل أو يدخل الشيطان إلى نفس الإنسان من خلال تفصيله وتعمقه في مسائله ربما إلى أن يجعله يقول لماذا فعل الله لماذا لم يفعل والله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولذلك المؤمن يسلم لأقدار الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وإذا سلم لأقدار الله عز وجل كان راضيا بإذن الله بذلك وساعيا في أسباب دفع القدر المكروه بالأسباب المشروعة التي جعلها الله عز وجل لذلك وهو في كل ذلك يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم يقدره الله له لن يستطيع ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروه بشيء لم يقدره الله عز وجل له لن يستطيعوا جميعا فهذا مجمل الكلام وأما السبب الثاني الذي من أجله فصل علماء السلف في مسائل القدر وتكلموا في ذلك وصنفوا المصنفات والمؤلفات إنما كان ذلك بسبب أنه ظهرت طائفة ضاله منحرفة في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليه تتكلم في القدر بما يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولذلك لما كان ذلك قام إليهم من بقي من الصحابة وشنع بهم وسمع بهم وببذاتهم، ثم بعد ذلك مضى علماء أهل السنة من يومها إلى يومنا هذا يردون على هذه الطوائف المبتدعه الذين ضلوا في مسألة القدر وهذا أيضا المصنف رحمه الله هنا بين, أيدي بين يدي هذا الكتاب لم يترك الكلام عن هذا ربما تظن أنت من الأسئلة المجملة أي الأجوبة المجملة هذه تقول ما تكلم عن الفرق المخالفة لا بل ارجع إلى السؤال 152 و 153 هتجد كل سؤال منهما تعلق بفئة من الفئتين المشهورتين في ضلالهما في مسألة القدر وهما القدريه والجبرية ولذلك هذه الطوائف لما ضلوا في ذلك قام إليهم علماء وأهل السنة يصنفون ويردون باطلهم ثم قال في السؤال الذي بعدهم كم مراتب الإيمان بالقدر كم مراتب الإيمان بالقدر هذه المراتب إنما هي تصنيف العلماء ويعني ليس هذه المراتب جاء نص مثلا في كلام الله وسلم بها لكن هذا تصنيف من العلماء لتفصيل الكلام في مسألة القدر وهذا كمثلا كاستلاح العلماء في تقسيم التوحيد فإنهم يخلون التوحيد على ثلاثة أنواع توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فهذا استلاح يفصلون به الكلام في مسألة التوحيد لتتضح القضية بجميع جوانبها كذلك مسألة القدر هذا تفصيل لمسألة القدر ليتضح للمؤمن بفهم صحيح كيف يفهم مسألة القدر من خلال الأدلة الشرعية قال كم مراتب الإيمان بالقدر؟ قال الإيمان بالقدر على اربع مراتب قال المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم واجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار كذلك قبل أن يخلقهم هذه أول مرتبة وهي مرتبة العلم فإنه في علم الله عز وجل الذي سبق الخلق والمخلوقات ما يكون في هذه أو ما يكون في هذا العالم وما يتعلق بهذه المخلوقات الله علم ما سيكون في هذا العالم وما سيكون متعلقا بأمر هذه المخلوقات من احوال وذلك قبل أن يخلقهم لا بل قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة يعلم ذلك سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى أزلي, سبحانه وتعالى أزلي فهو يعلم سبحانه وتعالى كل شيء بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى وأن هذا العلم به تبدأ مراحل الايمان بالقدر فإنك إذا علمت أن الله عز وجل يعلم كل شيء إذن فهو يعلم ما سيكون أي نعم فيعلم ما سيصيبك بعد ساعة بعد يوم بعد شهر أي نعم يعلم ما سيكون في هذه الحياة الدنيا بعد ذلك يا نعم فهذا من أول ما يبعث على الراحة والإيمان في قلب المؤمن أن الله يعلم كل شيء يعلم ما سيكون، يعلم المستقبل، لأن أكبر ما يشغل المسلم المؤمن أكبر ما يشغل الإنسان عموما المستقبل أكثر من سائر الأحوال الأخرى، الإنسان أكثر ما يشغله المستقبل أكثر من الحالي الحاضر وأكثر من الماضي، ولا عليك من قول بعض الناس حين النهاردة وموتني بكرة. هذا يقوله بلسانه فقط يعبر به عن غفلته في أمور أخرى كالأمور الشرعيين إنما هو في ذاته وحقيقة أمره مشغول به المستقبل ماذا سأفعل وماذا سيكون ويخاف الفقر ويخاف كذا ويخاف الضيعه ويخاف كذا وكذا كل ذلك أمور مستقبلية وهذه من أعظم الأمور التي تدل على تقدير الله عز وجل فإذا كان يعلم ما سيكون فهو سبحانه وتعالى احق بان يسلم له بالامر اذا وقع ما وقع لانه اذا وقع قال المؤمن قدر الله وما شاء في علمه سابقا حصل ولذلك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وليقل قدر الله وما شاء فعل نعم قال المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم هذه المرتبة الثانية مرتبة الإيمان بالكتابة فهذا العلم الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى عن هذه المخلوقات قبل أن تخلق أمر الله عز وجل بكتابته وكتب في اللوح المحفوظ كتب بكل ما يتعلق بمقادير الخلائق سبحان الله العظيم كتب الله في هذا الكتاب كل شيء حتى حركة النملة بل ما هو أصغر من النملة وما سيكون من حياتها ومماتها ورزقها كتبه الله في هذا الكتاب ثم كانت المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإيمان بمشيئة الله النافذ تقول أنت أين الأدلة مثل ربما تباظر لزهنك الآن أين الأدلة على العلم والكتابة نقول لك سيفرد سؤالا مخصوصا لكل مرتبة بجواب عليه قال المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كان يعني ايش العبارة دي المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة المرتبة الثالثة المشيئة فالله عز وجل علم أقدار العباد وكتبها في كتاب وإذا شاء أن تكون هذه المرتبة الثالثه إذا شاء هذه المرتبة الثالثة قال الإيمان بمشيئة الله النافذة النافذه يعني التي لا بد منها فما شاء الله كان ليست المشيئة بمعنى ما ربما يختلط على بعض إخواننا الذي يكون في حال في, في شأن الإرادة مثلا أو القضاء أو الحكم فهناك في هذه الأمور الامر على نوعين فالقضاء على نوعين والحكم على نوعين والاراده على نوعين اراده كونيه واراده شرعيه حكم شرعي وحكم كوني قضاء شرعي وقضاء كوني والقضاء الشرعي لا يشترط وقوعه في كل الخلق مش والحكم كذلك والاراده كذلك اما المشيئه فلا بد ان تكون فما شاء الله كان والمثال الذي نكرره القضاء الشرعي الحكم الشرعي الاراده الشرعيه اللي هي ماذا ما أراده الله شرعا ما قضى به شرعا ما حكم به شرعا حكم وقضى وامر بالصلاه هل كل الناس يصلون اذا فالحكم الشرعي والقضاء الشرعي والاراده الشرعيه لا يلزم وقوعه كله اما المشيئة فلا تاتي الا بمعنى واحد المشيئة لا تعطي إلا بمعنى واحد وهو الاراده الكونية الحكم الكوني القضاء الكوني الأمر الكوني اللي لابد من وقوعه الذي لابد من وقوعه فما شاء الله كان فهذا هو المقصود ولذلك فلا يصح أن يقال مشيئة شرعية لا يصح هذا التعبير لا يقال مشيئة شرعية ومشيئة كونية لا. ما شاء الله كان كان كونا كما شاء سبحانه وتعالى ولذلك فالمشيئة هي التي بمعنى الإرادة الكونية قال وهما متلازمتان قال وقدرته وقدرته الشاملة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة إنه إن تؤمن بالمشيئة والقدرة الشاملة أن الله عز وجل قدير يقدر على أن يفعل ما ماشاء سبحانه وتعالى. قالوا هم متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. ما كان عمل الحجة دي عمل زي إيه زي حسبة كده دقيقة شوي. هم متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. ولا ملزمة بينهما من جهة ما لم يكن. ولا هو ك. ما لم يكن اللي ما حصلش. ولا هو كائن اللي هو الشيء اللي إيش مش هيتواجد اصلا في الكون لا شيء حصل ولا شيء هيتواجد ما, يبقى ما فيش تلازم مش بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان أم لم يكن كان وإذا كان دل على الماذا على القدرة دل على الخدرة فإذا لم يشأ شيئا لن يكون إذا شهود القدرة هنا موجود لا مش موجود مش موجود ولذلك هو هذا معنى الكريبا وهو وهما متلازمتان من جهة ما كان ما كان دا حصل ولا ما حصلش يبقى ظهرت في قدرة ولا لا وما سيكون هيكون دا ولا مش هيكون هيكون يبقى في قدرة ولا ما فيش إذا في تلازم ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ما لم يكن إلا ربنا مش مقدر يكون خلاص يبقى شهود القدرة مش هيبقى موجود له هو ربنا مش مقدر يكون ولا هو كائن ولا مقدر هيبقى كائن يبقى ما فيه شهود قدرة وهذا المقصود به ماذا قال فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محاله وما لم يشاء الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدره الله عليه انتبه لذلك هو بيقول انه, إنه ما لم يشاءه الله تعالى انما كان لاجل انه لم يشاء مش لاجل انه عجز عن ذلك كما هو كلام بعض الفلاسفه ولياذ بالله وكلام بعض المنحرفين ولياذ بالله فلذلك مشيئه الله نافذه فما شاء الله كان قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا المرتبة الرابعه قال الإيمان بان الله تعالى خالق كل شيء وانه ما من ذره في السماوات ولا في الارض ولا فيما بينهما الا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ابا ذي المرتبه الرابعة. الخلق أي انه سبحانه وتعالى علم وكتب ما علم سبحانه وتعالى من مقادير العباد واذا شاء خلق سبحانه وتعالى وإذا شاء خلق ولذلك هناك بين المشيئة والخلق وجه خصوص وهو اقتراب الحال بالحال لأنه إذا شاء وقع ما شاء إذن يخلق هذا الذي شاء ولذلك هذه مراتب القدر الأربعة التي تدل على مراحل حصول هذا القدر في خلق الله وفي عالم الله سبحانه وتعالى. انه في الأصل أنه في علم الله، أنه في علم الله، وكتبه الله سبحانه وتعالى في كتاب. وكل ذلك قبل أن يخلق المخلوقين، ثم إذا شاء جرى ذلك في عالم الحياة. فأنت مثلا لا نقول أنت الذي سيولد بعد ساعة الذي سيولد بعد ساعة علم الله ولادته قبل أن يخلقه وكتب الله أجله ورزقه وكل شيء يتعلق به قبل أن يخلقه وإذا شاء خلقه سبحانه فعند ذلك يطمئن قلب المؤمن أنه ما من شيء إلا بعلم الله وتقديره وحكمته سبحانه وتعالى ولذلك بالقدر يريح نفسك ويريح قلبك فما أصابك لم يكن ليخطئك ولذلك المؤمن الذي يؤمن بالقدر إذا أصابه المكروه تراه ساكنا غير منزعج لماذا ما أصابني لم يكن ليخطئني هذا الذي علمه الله عز وجل وكتبه وقدره الان فأنا أسير في أقدار الله سبحانه وتعالى وإن كانت هناك أسباب مشروعة لدفع هذا القدر فليسعى فيها فهذا أيضا مقدر كما ذكرنا ذلك قبل ذلك مرارا وعلى سبيل المثال الجوع مثلا كاتب الله عز وجل بل علم الله عز وجل قبل ذلك وكتب أنك ستجوع في هذه اللحظات فيقول إنسان مثلا أي نعم العلم والكتابة والمشيئة والخلق حصلهم أننا جائع أنا مستسلم لأقدار الله وهذا الإيمان بالقدر ويقعد أم ماذا يفعل عند ذلك عليه أن يسعى في أسباب دفع هذا القدر المكروه بالأسباب المشروعة الأسباب المشروعة فيقوم ليأكل يقوم ليأكل فاندفع قدر الجوع المؤلم بقدر آخر وهو الأكل اندفع هذا القدر بقدر آخر لا يصح أن يقول لا لو أنا أمت دلوقتي اكل يبقى أنا معترض على قدر الله هل يصح هذا ولذلك فإن السعي في الأسباب المشروعة هذا من الإيمان بالقدر أما ترك الأسباب المشروعة بحجة الاستسلام للقدر هذا جهل بالقدر اي نعم ثم قال ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم قال قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب عالم الغيب والشهاد يعني يعلم كل شيء وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة حال النملة من أجل ورزق وعمل وحياة وموت وما هو أصغر من النملة لا يخفى على الله بل هو مكتوب عنده سبحانه وتعالى في كتاب قال وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وقال تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين, بأعلم بالشاكرين وقال تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكه إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم قال إني أعلم ما لا تعلم وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فهذه الآيات كلها تدل على العلم تدل على العلم ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ناظروا القدرية بالعلم ناظر القدرية بالعلم يعني ناظرهم في إثبات العلم لله تعالى فإن أثبت العلم لله فقد خوصموا وإن أنكروا فقد كفروا إن أثباتوا العلم اذا فالله يعلم مقادير الخلائق فلماذا تقولون أنه لا يعلم أفعال العباد في أمور الشر فإن أقروا فقد أخوصموا بالعلم أما إن أنكروا فقد كفروا ولذلك هذه الآيات كلها تدل على صفة العلم لله تعالى وإثبات صفة العلم لله تعالى تدل على الايمان بالقدر لأنه إذا علم ما كان سبحانه وتعالى وما سيكون وما لم يكن إذا كان إذا فهو يعلم كل شيء إذا فلا يخفى عليه شيء إذا فكل أعمال العباد يعلمها ويعلم أحوالهم وليس للعباد ليس للعباد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله تعالى ولا قدرة مستقله تجعلهم يستقلون بأفعالهم عن علم الله تعالى وغير ذلك. نعم. وفي الصحيح قال, قال رجل يا رسول الله ايعرف أهل الجنة من من أهمن؟ أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ ايعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يعني هل أهل الجنة عينوا؟ وهل أهل النار يعينوا يعني معلومون عند الله تعالى معروف من في الجنة ومن في النار من سيدخل الجنة ومن خيدخل النار قال نعم قال ففيما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له كل يعمل لما خلق له وهذه الشبهه التي ربما تختلط على البعض ففيما العمل إذا كان هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ففيما العمل هذه شبهة باطلة لماذا لأن الله أخفى على الناس أعمالهم أي أخفى على الناس ما به تنتهي عليه أعمالهم وأخفى على الناس ما له من يعلم منا أنه من أهل الجنة أو من أهل النار لا يعلم أحد نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد والإسلام وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة لا أحد فقد اخفى الله تعالى علم ذلك على الناس فهل يحل لانسان عاقل أن يقول خلاص أنا لن أعمل ما يمكن أنا من أهل النار يحتمل أني من أهل النار طب ما يحتمل كذلك أنك من أهل الجنة بل عندك إشارة وعلامة عظيمة جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمله فكل ميسر لما خلق له وتلا الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره للعسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر كل واحد طريق بين. طريق واضح بي بمعنى أن الإنسان الذي ميسر له طريق الجنة أو أن الإنسان الذي من هو من أهل الجنة ميسر لطريق أهل الجنة وأبشر ابتداء أيها المسلمون أنكم ميسرون لطريق الجنة هذه أول بشارة للمسلم عموما للموحد أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة هذه أول بشارة أنه ميسر طب تقول أنت أو يقول إنسان طب وما ذنب الكافر الذي جعل من أهل النار نقول هو الذي سعى كذلك في طريق النار تقول أنت أليس الله قدر ذلك عليه وكتب ذلك عليه قبل أن يكون نقول نعم ولكن هل أعلمه بذلك؟ هل يعلم هذا الكافر أنه من أهل النار أو من أهل الجنة لا يعلم ما هو الواجب على الكافر أن يسعى إلى طريق أهله الجنة مسألة حسبة يسيرة جدا ينبغي عليه أن يسعى إلى طريق الجنة إذا جاءه الرسول من عند الله وقال له أنا رسول الله وأخبره بأمر الله واجب عليه أن يطيع الله لاجل أن يدخله النار لكن الكافر يعصي الله تعالى بعصيان الرسل تقول أن تصل الشبهه بتقيله ومش عارفه هذه سنن الله في الخلق ما يضلل الله فلا هذه له هذه سنن الله عز وجل في الخلق ان ربنا حتى بيجري هذه الأقدار في الخلق يجعل لهذا أسباب تيسر له أسباب الطاعة ويجعل لهذا أسباب تيسر له أسباب الضلال ولا ياذب الله ولذلك المسلم يسجد لله شكرا على أنه على الإسلام أنت تشكر الله تعالى كم حرم هذا الفضل الذي أنت عليه كثير من الخلق حواليك العالم ستة مليار حواليك ستة مليار حرموا من هذا هذه النعمة التي أنت فيها ستة مليار فيهم مليار وكسر خفيف هم دول اللي على هذه النعمة المسلمون ستة مليارات حرموا من هذه النعمة نعمة الإسلام ولذلك تشكر ربك على ذلك وهؤلاء كذلك لا نقطع لهم بالنار كذلك فالله قدير على أن يهدي قلوبهم إلى الجنة وإلا ف يعني استطراد كذا خارجي سريع الكفار في العالم الآن منزعجون جدا منزعجون جدا من هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفيه يقولون ان هذا المنهج ينتشر في العالم انتشار النار في الهشيم كيف هؤلاء نشروا هذا المنهج في سنوات قليلة كيف نشروا هذا المنهج حتى انهم يتكلمون في وسائل الاعلام الآن يقولون تمشي في بلادي يعني الغرب والكفرة تجد من حولك أصحاب لحة وأصحاب هيئة تمتوا بصلة للسلفية التي هي في بلاد الشرق وهم ليسوا أصلا من بلاد الشرق يقصدون الإسلام المنتشر الآن في ربوع أوروبا وأمريكا سبحان الله العظيم كما هي الإحصائية العجيبة اللي نزلوها الأيام الأخيرة وعمالين يكرروها كما حكى لي بعض الإخوة منزعجون ان من عشر سنوات كان في أمريكا مئة ألف مسلم الآن تسعة مليون... تسعة مليون مسلم في أمريكا تسعة مليون شيء عجيب سبحان الله نسبة الولادة في هولندا نسبة الولادة في هولندا خمسين في المية مواليد مسلم مع ان عدد السكان مش قد بعض يعني انت ممكن ان تقول ايه ده عدد السكان قد بعض حيث ان ده بيالد وده بيالد. لا ابدا عدد المسلمين في هولندا يساوي 4% فقط او مش عارف 2 و من 10 حاجة زي كده 2 وبيولدوا قد من قد حاجة وتسعين في المية ولذلك فين زهادش ويذلك بيسموها الآن بيقولوا اسمها القنبلة الإسلامية البشرية قنبلة الإسلامية البشرية المسلمين مش هيضربون بالقنابل لأنه مش عارف يعملوها ده هيضربون بال... بالعدد القنبلة البشرية تصور بقى أن عدد المسلمين بينتشروا لدرجة أن تقارير كثيرة عندهم تقول كمان 15 سنة وأقصى تقدير 30 سنة هتتحول أوروبا إلى مجتمع إسلامي بعدد البشري اللي فيه لأن هم بيتنقصوا والمسلمين بيزيدوا يعني على نسبة التوالد في هولندا وألمانيا بالذات منزعجين اشد الانزعاج في هولندا وألمانيا بالذات نسبة التوالد أو يعني مواليد المسلمين فيها في سنوات قليلة جدا سيغلبون الأهل الملة الموجودة في هذه البلاد، فأسنصر سبحان الله يعظم. فنعمة الإسلام هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق للجنه اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم وفيه قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه وفيه قال صلى الله عليه وسلم ما, من ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار قالوا يا رسول الله فلما نعمل افلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة وغير ذلك من الأحاديث فالإيمان بالقدر مسألة عظيمة من مسائل الإيمان وأول مراتبها الإيمان بعلم الله الشامل الذي سبق المخلوقات ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام في المرة القادمة بإذن الله تعالى قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم